رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بغزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 تنفغ لكم أيها السقمان فبأي آل إربكوا ما تكذبان يا معاشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفضوا من أقطار السماء والأرض فافضوا لا تفضون إلا بسالقان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 فإذا شقت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آل ربك مات كذبا فيوم إذ الله يسأل عن ذابه إنس ولا جان فبأي آل لكما تكذبان